على شوف السما العاليه غطى على شوف السما العاليه الخير عمر ربي والسما عتمت والغم غطى على شوف السما العاليه والغيم غطى على شوف السمى العاليه في حلمطر في بقاع الأرض قد عمامت والغيم غطى على شوف السما العاليه والغيم غطى على شوف السما العاليه سطرت فكري وحار الفكر باللي سمت هماتهم في سجون محمد الطاغيه هماتهم في سجون محمد الطاغية الناس في سجننا بفكارنا قادرة ما تضل الدروب على المراجل كلها خاوية الدروب على كلها خاوية والناس في ضأنها بفعله.